وَمَا جَعَلْنَا هُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ثُمَّ صَدَقْنَا هُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَا هُمْ وَمَنْ نَشَأَ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذ ماه من لدنا إن كنا فاعلين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 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِنھُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ أو لم يرَ الَّذين كفروا أن السَّمَاواتِ والأرْض كَانَتَا رَدْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيًّا أَفَلَا يُؤْمِنُونَ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 فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه حبة من خردل أتينا بِهَا بها وكفانا حاسبين ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء أو ذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون وهذا ذكر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 قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمٍ وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلته وَكُلَّنَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّتَيْهُمْ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَةَ واقام الصلاه وايتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين ولوطا اتيناه حكما وعلما ونجيناه من القريه التي كانت تعمل الخبائث فانهم كانوا قوم سوء فاسقين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 وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فَمَن يَعْمَل مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَان لِسَعِيهِ وَإِنَّ لَهُ كَاتِبٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَا هَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى إِذَا فُطِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَسِلُونَ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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَّا حِينٍ قَالَ رَبِّ إحْكُمْ بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَانُ الْمُستَعَنُ عَلَى مَا تَصِفُونَ